وأما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني إذا قبرتها تعلينية بمنزله اللام والتقدير جئتك كي أن تكرمني ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك وأما حروف العطف فأربعة وهي أو والواو والفاء وثم وهذه الاربعه منها ما لا يجوز معه الاظهار وهو أو أل ومنها ما لا يجب معه الإظمار وهو ثم ومنها ما طارتا يجب معه الإضار وطارتا يجوز معه الإضار والاظهار وهو الفاء والواو وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمه فاما او فينتصب المضارع بان مضمره بعدها وجوبة اذا صح في موضعها الى او الا فالاول كقولك لالزمنك او تقضيني حق. وقوله لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادك الآمال إلا لصابري والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو المسلم وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها ولا يجوز أن يكون التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم لأن الكسر لا استقامة معه وأن الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مبمرة بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما أحدهما أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطقه وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزل ما بعدها ولو كانت للسببية انتصب ما بعدها فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون الفاء هنا عاطفة كما سيأتي الثاني أم يكون مسبوقين بنفي أو طلب فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا فأما قوله سأترك منزلي لبني تمين وألحق بالحجاز فأستريح فضرورة وقيل الأصل فاستريحا بنون التوكيد الخفيفة فابدلت في الوقف الفا كما تقف على لنسفعها وهذا التخريج هروب من ضروره إلى ضروره فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضروره وقولنا طلب يشمل الامر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية ولكل منها نصيب من القول فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله فنقول أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فاكرمك ولك في هذا أربعة أوجه أحدها أن تقدر الفاء لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبله فيكون شريكه في إعرابه فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبله مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك فهو شريكه في النفي الداخل عليه وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفة ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدا محذوف فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم فتقول ما تأتيني فأكرمك بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني وذلك إذا كنت كارها لاتيانه ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده أي فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي وإنما أخلصتها للسببية ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا وهذا سهون إذ يستحيل أن ينتفي الاتيان ويوجد الحديث والصواب ما مثلت لك به الثالث أن تقدر الفاء عاطفه لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه فيجب حينئه النصب بأن مضمرة وجوبا والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام الرابع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام وهذا الوجهان سائغان في ما تأتينا فتحدثنا إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين فإن قل هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذروا بالنصب على أحد الوجهين المذكورين بالنصب قلت نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون ويمتنع على الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم بل يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم وليس هذا المعنى مرادا فإن قل فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين قلت لوجهين أحدهما أن القراءة سنة متبعة وليس كل ما تجوزه العربية تجوزه القراء والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي والنصب بحذفها فيزول معه التناسق. ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا لا على قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث ولو قلت ما تأتينا الا فتحدثنا او ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا وفي المثال الثاني هو داخل على زال وزال للنفي ونفي النفي إثبات وأما الأمر فكقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا وشرطه أمران أحدهما أن يكون بصيغة الطلب فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجز خلافا للكسائي والثاني الا يكون بلفظ اسم الفعل فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك بالنصب هذا قول الجمهور وخالفهم الكسائي فاجاز النصب مطلقا وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو نزال فنحدثك ومنعاه إذا لم يكن من لفظه نحو صح فنكرمك وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فاعاقبك وقول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب نحو لا تضرب الا عمرا فيجب فيغضب فيجب في يغضب الرفع واما الدعاء فكقولك اللهم تب علي فاتوب وقول الله تعالى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقول الشاعر رب وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خير سنن وشرطه أن يكون بالفعل فلو قلت سقيا لك فيرويك الله لم يجز النصب وأما الاستفهام فشرطه ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد فلا يجوز النصب في نحو هل أخوك زيد فأكرمه بخلاف هل أخوك قائم فأكرمه ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه يقرأ برفع يضاعف ونصبه وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب أو فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر أو فأغفر له والاستفهام بالظرف نحو أين بيتك فأزورك ومتى تسير فأرافقك وكيف تكون فأصحبك فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة قلت لوجهين أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب فإن قلت يرد هذا الوجه بقوله تعالى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فإن مواراة السوءه لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله قلت ليس اواري منصوبا في جواب الاستفهام وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون فإن قل فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام قلت هو غالط في ذلك وأما العرض فكقول بعض العرب ألا تقع في الماء فتسبح معي وكقولك ألا تأتينا فتحدثنا وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تبنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائم كمن سمع وأما التحضيب فكقولك هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك وهل اسلمت أسلمت فتدخل الجنة وهو والعرض متقاربان يجمعهم التنبيه على الفعل إلا أن في التحضب زيادة توكيد وحث. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فمن باب النصب في جواب الدعاء وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فمن باب النصب في جواب الدعاء ولكن استعيرت فيه عبارة التحضيض أو العرض للدعاء وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وقول الشاعر ألا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة وقاسه النحويون في ثلاثة فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والمعنى والله أعلم إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم والواو من قوله تعالى ولما الحال والتقدير بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة والثاني الأمر كقوله فقل تدعي وأدع إن أنبى لصوت المنادي ينادي داعياني والثالث النهي كقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدا بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وتقول لا تأكل السمك وتشرب وتشرب اللبن فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثانية وكان شريك الأول في النهي وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا وحينئذ فالتقي ساكنان الباء واللام فتكسر الباء على أصل التقاء الساكنين وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبت الفعل بان مضمره وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما وإن أردت الاستئناف رفعت الثانية والرابع التمني كقوله تعالى وليتنا نرد ولا نكذب, ولا نكذب بآيات ربنا ونكون, ونكون من المؤمنين والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء وانتصب الفعل المضارع بأن مضمره جوازا لا وجوبا بعد أربعة احرف وهي الفاء وثم والواو وأو وذلك إذا عطفنا على اسم صريح مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي باذنه يقرا في السبع برفع يرسل ونصبه وقال ابو بكر ابن مجاهد المقرئ رحمه الله تعالى قرا لو أن لي بكم قوه أو اويه بنصب اوي ولا وجه له ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره وقالوا وجهها كوجه قراءة أكثر السبعه او يرسل رسولا بالنصب وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو ايواء إلى ركن شديد ومثال ذلك بعد الواو قول ميسون بنت بحدل للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف الرواية فيه بنصب تقر وذلك بأن مضمره على أنه معطوف على اللبس فكأنه قال للبس بعباءة وقرة عيني ومثال ذلك بعد الفاء قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أطرابا على طربي ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر وكانت العرب إذا رأت البقر قد عافت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضربه فترد البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله بخلاف الثور وقول اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا فإن العطف فيه وإن كان على اسم متقدم فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك اتيان في حديث لكن ذلك الاسم ليس بصريح فإضمار أن هنا واجب لا جائز بخلاف مسألتنا هذه فإن إضمار أن جائز بل نص ابن مالك في شرح العمده على أن الاظهار أحسن من الإضمار ثم قلت باب المجرورات ثلاثة أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي مطلقا والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا والتاء لله ورب مضافا للكعبة أولياء وكي لمال استفهامية أو أن المضمرة وصلتها ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مبهم ورب لضمير غيبه مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثيرة وأقول لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات وقسمتها إلى ثلاثة أقسام مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بمجاورة مجرور وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الاصل لأن التبعية ليست عندما هي العاملة وإنما العامل عامل المتبوع وذلك في غير البدل وعامل محذوف في باب البدل فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام أحدها ما يجر الظاهرة والمضمره وبدأت به لأنه الأصل وهو سبعة أحرف من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبق رضي الله عنهم ورضوا عن وعليها وعلى الفلك تحملون آمنوا بالله ورسوله آمنوا به لله ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون وفي الأرض آيات للموقنين وفيها ما تشتهيه الأنفس والثاني ما لا يضر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين وهو ثلاثة الكاف وحتى والواو والثالث ما يجر لفظتين بعينهما وهو التاء فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل وربا مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء قال الله تعالى تالله تفتأ تذكر تالله لقد آفرك الله علينا وتالله لأكيدن أصنامكم وقالت العرب تربي الكعبة وتربي لافعلنا الرابع ما يجر فردا خاصا من الظاهر من الظواهر ونوعا خاصا منها وهي كي فإنها لا تجر إلا أمرين أحدهما ما استفهامية وهي الفرد الخاص يقال لك جئتك أمس فتقول في السؤال عن علة المجيء لمه أو كيمه فكما أن لمه جار ومجر كذلك كيمه والأصل لما وكيما ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا كما قال الله تعالى فيما أنت من ذكراها عما يتساءلون بما يرجع المرسلون وحسن في الوقف أن تردف بها السكت كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها الثاني أم المضمرة وصلتها وذلك هو النوع الخاص وتقول جئتك كي تكرمني فإن قدرت كي تعليليه فالنصب بأن مضمرة وأنع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي وكأنك قلت جئتك للاكرام الخامس ما يجر نوعا خاصا من الظواهر وهو منذ ومذ فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان ولا يكون ذلك الزمان الا معينا لا مبهمه ولا يكون ذلك المعين الا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا تقول ما رايته منذ يوم الجمعه ومذ يوم الجمعه ومنذ يومنا ومذ يومنا ولا تقول لا اراه منذ غد ولا مذ غد وكذا لا تقول ما رايته منذ وقت السادس ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات وهو رب فإنها ان جرت ضميرا فلا يكون الا ضمير غيبه مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكر وغيره ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز نحو ربه رجلا لقيت وربه رجلين وربه رجالا وربه امرأة وربه رأتين وربه نساء وكل ذلك قليل وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة نحو رب رجل صالح لقيت وذلك كثير فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت، وأصل حرف الجر ألا يختص والمختص بنوع أقرب إلى المختص من مختص بفرد وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على المختص بفرض ونوع وهي كي قلت إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنها شريكتها في القسم فتأخيرها عنها قطع للنظير عن نظيره ولما أردت أن أذكر شيئا من أحكام رب اقتضى ذلك تأخيرها لأن لا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف وايضا فإنني ذكرت حكم رب في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك فلو كانت رب مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام ثم قلت ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل وحذف اللام قبل كي وخاف بأم وأن مطلقة انتهى الشريط الثامن الكتاب البقية على الشريط التالي